بسم الله والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق نجم ثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلقا مما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 إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويا